السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وانتبعهم بأحسان إنهم دين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحبة الكرام في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك أو شكرا رمضان على الرحيل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخدم لنا هذا الشهر الفضيل بالرضوان والمغفرة والعتق من النيران معنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الجزء السابع والعشرين من كتاب الله سبحانه وتعالى من المختصر في التفسير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذا الأمر على خير عليكم السلام وبركاته بارك الله فيكم جميعا يا أخوة الله أحفظكم يا ربا بس دقيقة واحدة إن شاء الله نبدأ. إن شاء الوقت كل يوم سنبدأ اليوم إن شاء الله من بدايه سورة الحجرات بسم على الله, الله من بداية سوره الحجرات بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله واتقوا الله إن الله سميع سورة الحجرات سورة من مقاصد معالجة اللسان وبيان أثره على إيمان الفرض وأخلاق المجتمع إن سبحان الله صلى الله تتكلم على موضوع اللسان إذا كان في تعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام وخفض الصوت عند عنده صلى الله عليه وسلم أو بعد كده في الحديث عن يا أولدين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيانوا نقل الكلام وبعد كده سبحان الله العدل ما بين الفئات المؤمنة وبعد كذا سبحان الله لا يسخر قوم من قوم أيضا باللسان وكذلك يجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إث ولا تجسسوا ولا بعضكم بعضا كل ده من آثار اللسان كذلك قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا برضو باللسان فهذا هو يعني المحور الرئيس بتاع الصورة مصرخون، مصر بسعج بر مصر يعني بر مصر بل فترة طيب نبدأ <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل واتقوا الله بامتثال أوامره وجتناب نوهيه إن الله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم لا يفوته منها شيء وسيجازيكم عليها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 ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو أن هؤلاء الذين ينادونك أيها الرسول من وراء الحُل ولو أن هؤلاء الذين ينادونك أيها الرسول من وراء حجرات نسائك صبروا فلم ينادونك حتى تخرج إليهم فيخاطبونك مخفوضة أصواتهم لكان ذلك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 يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع إن جاءكم فاسق بخبر عن قوم فتثبتوا من صحة خبره ولا تبادروا إلى تصديقه خوف أن, خوف أن تصيبوا إذا صدقتم خبره دون تثبت قوما بجناية وأنتم جاهلون حقيقة أمرهم فتصبحوا بعد إصابتكم لهم نادمين عندما يتبين لكم كذب خبره واعلموا ان فيكم رسول وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والاغواء اولئك هم الراشدون واعلموا ايها المؤمنون ان فيكم رسول الله ينزل عليه الوحي فاحذروا او ينزل عليه الوحي فاحذروا أعلم أيها المؤمنون أن فيكم رسول الله ينزل عليه الوحي فاحذروا أن تكذبوا فينزل عليه الوحي يخبره بكذبكم وهو أعلم بما فيه مصلحتكم لو يطيعكم في كثير مما تقترحونه لوقعتم في المشقة التي لا يرضاها لكم ولكن الله من فضله حبب إليكم الإيمان وحسنه في قلوبكم فآمنتم وكره إليكم الكفر والخروج عن طاعته وكره إليكم معصيته أولئك المتصفون بهذه الصفات هم السادكون طريق الرشد والصواب فضل من الله ونعمة والله عليم حكيم ما حصل لكم من تحسين الخير في قلوبكم وتكريه الشر إنما هو فضل من الله تفضل به عليكم ونعمة أنعمها عليكم والله عليم بمن يشكره من عباده فيوفقه وعليم إذا يضع وحكيم إذ يضع كل شيء في محله المناسب له وإن من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعزل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وإن فِرْقَتَانِ من المؤمنين تقاتلتا فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بدعواتهما إلى تحكيم شرع الله في خلافهما فإن أبت إحداهم الصلحة واعتدت فقاتلوا معتدية حتى ترجع إلى حكم الله فإن رجعت إلى حكم الله بينهما بالعدل والإنصاف واعدلوا في, في حكمكم بينهما إن الله يحب العادلين في حكمهم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوايكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة في الإسلام والإخوة في الإسلام تقتضي أن تصلحوا والأخوة في الإسلام تقتضي أن تصلحوا أيها المؤمنون بين أخوايكم المتنازعين واتقوا الله بامتثال أوامره واجتنبوا نواهيه رجاء أن ترحموا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 يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لا يستهزئ قوم منكم بقوم عسى أن, يكون عسى أن يكون المستهزأ بهم خيرا عند الله والعبرة بما عند الله ولا يستهزئ نساء من نساء عسى أن يكون المستهزأ بهن خيرا عند الله ولا تعيبوا إخواتكم فهم بمنزلة أنفسكم ولا يعير بعضكم بعضا بلقب يكره كما كان حال بعض الأنصار قبل مجيء النبي صلى الله كما كان حال بعض الأنصار قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل, ومن فعل ذلك منكم فهو فاسق بئس الصفة صفة الفسق بعد الإيمان. ومن لم يتب من هذه المعاصي فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإرادها موالد الهلاك بسبب ما فعلوه من المعاصي من فوائد الآيات وجوب التثبت من صحة الأخبار خاصة التي ينقلها من يتهم بالفسق وجوب, وجوب الأصلاح بين من يتقاتل من المسلمين ومشروعية قتال الطائفة التي تصر على الاعتداء وترفض الصلح من حقوق الأخوة الإيمانية الصلح بين المتنازعين والبعد عما يجرح المشاعر من السخرية والعيب والتنابز بالألقاب يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أي يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع ابتعدوا عن كثير من التهم التي لا تستند لما يوجبها من أسباب وقرائن التي لا تستند لما يوجبها من أسباب من أسباب وقرائن إن بعض الظن إثم، كسوء الظن بمن ظاهره الصلاح، ولا تتتبع عورات المؤمنين من ورائهم، ولا يذكر أحدكم أخاه بما يكره، فإن ذكره بما يكره مثل، فإن ذكره بما يكره مثل أكل لحمه ميتا. يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكره فكره غتيابه، فهو مثله. فكره اغتيابه فهو مثله واتقوا الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه إن الله تواب على من تاب من عباده رحيم بهم يا أيها الناس ان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا ايها الناس إن خلقناكم من ذكر واحد وهو ابوكم ادم وانثى واحده وهي امكم حواء فنسبكم واحد فلا يفخر بعضكم على بعض في النسب وصيرناكم بعد ذلك شعوبا كثيره وقبائل منتشره ليعرف بعضكم بعضا لا يفخر عليه ليعرف بعضكم بعضا لا ليفخر عليه لأن التمايز لا يكون إلا بالتقوى لذلك قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم بأحوالكم خبير بما تكونون عليه من كمال ونقص لا يخفى عليه شيء من ذلك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم قال بعض أهل البادية لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم آمنا بالله وبرسوله قل لهم أيها الرسول لم تؤمنوا ولكن قولوا, أسل ولكن قولوا استسلمنا وانقدنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد ويتوقع له أن يدخلها وَإِن انتطيعوا أَيُّهَا الْأَعْرَابُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي الْإِيمَانِ في الصَّالِحِ و الصالح و اللَّهُ المحرمات لا ينقصكم الله شيء من ثواب أَعْمَالِكُمْ إِنَّ الله هو فرولي من تاب من عبادي رحيمون بهم ان المؤمنون الذي آمنوا بالله و ثم لم و جاهد و باموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون هم الذين أمنوا بالله وبرسوله ثم لم يخالط إيمانهم شك وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لم يبخلوا بشيء منها أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الصادقون في إيمانهم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم قل أيها الرسول لهؤلاء الأعراب أتعلمون الله وتشعرونه بدينكم والله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض والله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء فلا يحتاج إلى إعلامكم إياه بذينكم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يمن عليك أيها الرسول هؤلاء الأعراب بإسلامهم قل لهم لا تمنوا علي بدخولكم في دين الله فنفع ذلك إن حصل عائد عليكم بل الله هو الذي يمن عليكم بأن وفقكم للإيمان به إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم دخلتم فيه إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون إن الله يعلم غيب السماوات ويعلم غيب الأرض لا يخفى عليه شيء منه اللهم بصير بما تعملون لا يغف عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم على حسنها وسيئها. من فوائد لايات سوء الظن بأهل الخير معصية ويجوز الحذر من أهل الشر بسوء الظن بهم. وحدة أصل بني البشر تقتضي نبذ التفاخر بالأنساب. الإيمان ليس مجرد نطق لا يوافقه اعتقاد بل هو اعتقاد بالجنان بل هو اعتقاد بالجنان يعني بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان هداية التوفيق بيد الله وحده وهي فضل منه سبحانه ليست حقا لأحد سورة قاف سورة مكية من مقاصد السورة وعظ القلوب بالموت والبعث سبحان الله يعني سورة خف من الصور يعني نسك بها من زمان ولكن سبحان الله لها نسق, نسق عجيب سبحان الله تقدم ذكر هؤلاء المكذبين بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا تراب ذلك رجع بعيد وبعدين تأتي الآيات الكونية وبعدين مشاهد الموت هذا الذي كانوا يكذبون به مشاهد الموت والبعث وأنهم سبحان الله في موقف لم يتكلموا كأن أصابهم الذهول من يعني فرط أو يعني من شدته أو من هول هذا الموقف سلام بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد قاف تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة أقسم الله بالقرآن الكريم لما فيه من المعاني وكثرة الخير والبركة لا تبعثنا يوم القيامة للحساب والجزاء. بل عجب منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لم يكن سبب رفضهم توقعهم أن تكذب. لم يكن سبب رفضهم توقعهم أن تكذب. فهم يعرفون صدقك. بل تعجب أي بل تعجبوا أن يأتيهم رسول منذر من جنسهم وليس من جنس الملائكة وقالوا من تعجبهم مجيء رسول من البشر إلينا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أنبعث إذا متنا وصرنا ترابا ذلك البعث ورجوع الحياة إلى أجسامنا بعدما بنيت شيء مستبعد لا يمكن أن يقع قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تأكل الأرض من أجسامهم بعد موتهم وتفنيه لم يخف علينا منه شيء قد علمنا ما تأكل الأرض من أجسامهم بعد موتهم وتفنيه لم يخف علينا منه شيء وعندنا كتاب حافظ لكل ما يقدره الله عليهم في حياتهم وبعد موتهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن لما جاءهم به الرسول فهم في أمر مضطرب لا يثبتون لا يثبتون على شيء بشأنه ولما ذكر إنكار المشركين للبعث ذكرهم بالأدلة على وقوعه فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم يتأمل هؤلاء المكذبون بالبعث السماء فوقهم كيف خلقناها وَبَنَيْنَاهَا وزيناها بما وضعنا فيها من نجوم وليس لها شقوق تعيبها فالذي خلق هذه السماء لا يعجز عن بعث الموت أَحْيَاءً والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج والأرض بسطناها صالحة للسكن عليها وألقينا فيها جبالا ثوابتا حتى لا تضطرب وأنبتنا فيها من كل صنف من النبات والشجر حسن المنظر ونزلنا من السماء <تصفيق> تبصرة وذكرى لكل عبد منيب خلقنا ذلك كله ليكون تبصرة وتذكيرا لكل عبد راجع إلى ربه بالطاعة ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونزلنا من السماء ماء كثير النفع والخير فأنبت فأنبتنا بذلك الماء بستين وأنبتنا ما تحصدونه من حب الشعير وغيره والنخل باسقات لها طلع نضيد وأنبتنا به النخل طوالا عاليات لها طلع متراكب بعضه فوق بعض رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أنبتنا ما أنبتنا من ذلك رزقا للعباد يأكلون منه وأحيينا به بلدة لا نبات فيها كما أحيينا بهذا المطر بلدة لا نبات فيها نحيي الموتى فيخرجون أحياء كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود كذبت قبل هؤلاء المكذبين بك أيها الرسول أقوام بأنبيائهم فكذبت قوم نوح وأصحاب البئر وكذبت ثمود أصحاب البئر يعني قيل النبي من أنبياء وضعوه في بئر وردموا عليه وعاد وفرعون وإخوان لوط وكذبت عاد وفرعون وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد وكذب قوم شعيب أصحاب الأيكة وقوم طبع ملك اليمن كل هؤلاء الأقوام كلها كل هؤلاء الاقوام كذبوا رسول الله كذبوا رسول الله الذين أرسلهم فثبت عليهم ما وعدهم الله من العذاب فعين بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد أفعجز أفعجزنا عن خلقكم أول مرة حتى نعجز عن بعثكم بلهم في حيرة من خلق جديد بعد خلقهم الأول من فوائد الآيات. المشركون يستعظمون النبوة على البشر ويمنحون صفة الألوهية للحجر. إيه والله صحيح. المشركون يستعظمون النبوة على البشر ويمنحون صفة الألوهية للحجر. خلق السماوات وخلق الأرض وإنزال المطر وإنبات الأرض القاحلة والخلق الأول كلها أدلة على البعث التكذيب بالرسل عادة الأمم السابقة وعقاب المكذبين سنة إلهية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وَلَقَدْ خلقنا الإنسان ونعلم مَا تحدث به نفسه من خَوَاطِرَ وأفكار وَنَحْنُ أخرى إه من العرق الموجود في العنق المتصل بِالْقَلْبِ فِي الْعُنُقِ الْمُتَّصِلِ بالقلب إذا يتلق المتلقان عن الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قائيد إذا الملكان المتلقيان عمله أحدهما عن يمينه والثاني قعيد عن شماله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يقول من قول إلا لديه ملك رقيب على ما يقوله حاضر وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت شدة الموت بالحق الذي لا مهرب منه ذلك ما كنت أيها الإنسان الغافل تتأخر عنه وتفر ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ونفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية ذلك يوم القيامة يوم الوعيد للكفار والعصاة بالعذاب وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها ملك يسوقها وملك يشهد عليها بأعمالها لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ويقال لهذا الإنسان المسوق لقد كنت في الدنيا في غفلة عن هذا اليوم بسبب اغترارك بشهواتك ولذاتك فكشفنا عنك غفلتك بما تعينه من العذاب والكرب فبصرك اليوم حاد تدرك به ما كنت في غفلة عنه وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه الموكل به من الملائكة هذا ما لدي من عمله حاضر دون نقص ولا زيادة ألقي في جهنم كل كفار عنيد ويقول الله للملكين السائق والشهيد ألقي في جهنم كل كفور للحق معاند له الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد مناع من للخير معتاد مريب كثير منع لما أوجب الله عليه من حق متجاوز لحدود الله شاك فيما يخبر به من وعد أو وعيد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الذي جعل مع الله معبودا آخر يشركه معه في العبادة فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه من الشياطين متبرئ منه ربنا ما أضللته ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قال الله لا تختصم لدي فلا فائدة من ذلك فقد قدمت لكم في الدنيا ما جاءت به رسلي من الوعيد الشديد لمن كفر وعصاني ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فقد قدمت لكم في الدنيا ما جاءت به رسلي من الوعيد الشديد لمن كفر بي وعصاني ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يغير القول لدي ولا يخلف وعدي ولا أظلم العبيد بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم بل أجزيهم بما بل اجزيهم بما عملوا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت بما هل امتلأت بمن ألقي فيك من الكفار والعصا؟ هل هل امتلأت بما ألقي فيك من الكفار والعصا؟ فتجيب ربها هل بمزيد طالبا لزيادة غضبا لربها وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ولما ذكر الله الوعيد الشديد للكفار ذكر ما عده لعباد المؤمنين فقال الآية وقربت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره وجدنا بنواه فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيد منهم هذا ما وعدون لكل أبواب حافظ ويقال لهم هذا ما وعدكم الله لكل رجاع هذا ما وعدكم الله لكل رجاع إلى ربه بالتوبة حافظ لما به حافظ لما ألزمه ربه به من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خاف الله بالسر حيث لا يراه إلا الله ولقي الله بقلب سليم مقبل على الله كثير الرجوع إليه أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ويقال لهم أدخل الجنة دخولا مصحوبا بالسلامة مما تكرهون ذلك يوم البقاء الذي لا فنأ بعده لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاؤون فيها من النعيم الذي لا ينفذ ولدينا مزيد من النعم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومنه رؤية الله سبحانه من فائد الآيات علم الله بما يخطر في النفوس من خير وشر خطورة الغفلة عن الدار الآخرة ثبوت صفة العدل لله تعالى وكم أهلكنا قبلا من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من بحيص وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبلها هؤلاء المشركين المكذبين من أهل مكة كانوا أشد منهم قوة ففتشوا في البلاد لعلهم يجدون مهربا من العذاب فلم يجدوه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدا إن في ذلك المذكور من إهلاك الأمم السابقة لتذكير إن في ذلك المذكور من إن في ذلك المذكور من إهلاك الأمم لا تذكيرا وموعضاً لمن كان له قلب يعقل به أو أنصت بسمعه حاضر القلب غير غافل ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ومام من ملء ولقد خلقنا السماوات وخلقنا الأرض وما بين السماوات والأرض في ستة أيام مع قدرتنا على خلقها في لحظة وما أصابنا من تعب كما تقول اليهود فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر أيها الرسول على ما يقوله اليهود وغيرهم وصل لربك حامدا إياه صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وصل العصر قبل غروبها ومن الليل فسبحه السجود ومن الليل فسبحه ومن الليل فصلي له وسبحه بعد الصلوات واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع ايها الرسول يوم ينادي الملك الموكل بالنفخ في الصور النفخه الثانية من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمع الخلائق صيحة البعث بالحق الذي لا مريت فيه، ذلك اليوم الذي يسمعونها فيه هو يوم خروج الأموات، هو يوم خروج الأموات من قبورهم للحساب والجزاء. إن نحن نحي ونموت وإلينا المصير. إن نحن نحي ونميت لا محي لا محي غيرنا ولا مميت. وإلينا وحدنا رجوع العباد يوم القيامة للحساب والجزاء يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يوم تتشقق عنهم الأرض فيخرجون مسرعين ذلك حشر علينا سهل نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقوله هؤلاء المكذبون وما أنت أيها الرسول بمسلّط وما أنت أيها الرسول بمسلّط بمسلّط عليهم فتجبرهم على الإيمان وإنما أنت مبلغ ما أمرك الله بتبليغه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد للكافرين والعصاة لأن الخائف هو الذي يتعظ ويتذكر إذا ذكر سورة الذريات سورة الذريات إحنا في الصفحة خمسمائة وعشرين صفحة خمسمائة وعشرون سورة الذريات سورة مكية من مقاصد السورة تعريف الجن والإنس بأن مصدر رزقهم من الله وحده ليخلص له العبادة بسم الله الرحمن الرحيم والذريات ذروة يقسم الله بالرياح التي تذر التراب فالحاملات وقرا وبالصحب التي تحمل الماء الغزير فالجاريات يسرا وبالسفن التي تجري في البحر بسهولة ويسر فالمقسمات أمرها، وبالملائكة التي تقسم ما أمرها الله بتقسيمه من أمور العباد إنما تعودون لصادق. إنما يعدكم ربكم به من الحساب والجزاء. إنما يعدكم ربكم به من الحساب والجزاء حق لا مريت فيه. وإن الدين لا واقع. وإن حساب العباد لا واقع يوم القيامة لا محالة. من فوائد الآيات الاعتبار بواقع التاريخ من شأن ذوي القلوب الواعية خلق الله الكون في ستة أيام لحكم يعدمها الله لعل منها بيان سنة التدرج سوء ادب اليهود في وصفهم الله سوء أدب اليهود في وصفهم الله تعالى بالتعب بعد خلقه السماوات والأرض وهذا كفر بالله سو أدب اليهودي في وصفهم في وصفهم في وصفهم الله تعالى بالتابي بعد خلق السماوات والأرض وهذا كفر بالله والسماء ذات الحبك ويقسم الله بالسماء الحسنة الخلق ذات الطرق إنكم لفي قول مختلف إنكم يا أهل مكة لفي قول متناقض متضارب تارة تقولون القرآن سحر وتارة شعر وتقولون محمد ساحر تاره وتارة شاعر يؤفك عنه من أفك يصرف عن الإيمان بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم من صرف عنه في علم الله لعلمه أنه لا يؤمن فلا يوفق للهدايه قتل الخراصون لعن لعن هؤلاء الكذابون الذين قالوا في القرآن وفي نبيهم ما قالوا الذين هم في غمرة ساهون الذين هم في جهل غافلون عن الدار الأخيرة لا يبالون بها يسألون أيان يوم الدين يسألون متى يوم الجزاء وهم لا يعملون له يوم هم على النار يفتنون فيجيبهم الله عن سؤالهم يوم هم على النار يعذبون فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون يقال لهم ذوق عذابكم هذا هو اليوم هذا ال هذا هو الذي كنتم تسألون تعجيله عندما تنذرون به استهزاء هذا هو الذي كنتم عندما به إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين لربهم بامتثال أوامره وجدناه نواهيه يوم القيامة في بساتين وعيون جارية آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أخذين ما, أعطاهم آخذين ما أعطاهم ربهم من الجزاء الكريم إنهم كانوا قبل هذا الجزاء الكريم محسنين في الدنيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا يصلون من الليل لا ينامون إلا زمنا قليلا وبالأسحارهم يستغفرون وفي وقت الأسحار يطلبون المغفرة من الله لذنوبهم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم حق يتطوعون به للسائل من الناس ولذي لا يسألهم ممن حرم, الرزق ممن حرم الرزق لأي سبب كان وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض وما وضع الله فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات وحيوان دلالات على قدرة دلالات على قدرة الله للمقينين أن الله هو الخالق المصور وفي أنفسكم أفلت بصيرون وفي أيها الناس دلالات على قدرة الله أفلت تبصرون لتعتبر وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم الدنيوي والديني وفيها ما توعدون من خير أو شر فو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فو رب السماء والأرض إن البعث لحق لا شك فيه كما أنكم لا شك في نطقكم حين تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك أيها الرسول حديث ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة الذين أكرمهم؟ سبحان الله يعني آآ آآ يعني فهم القرآن نعمة من الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنا علينا. سورة ال ال بتتحدث عن الرزق فممكن إيه يعني هو ده المفترض إن الواحد يعمله. وانت بتقرأ كده بتشوف الآيات مرتبطة بعض طب لي ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا مثلا والذاريات والحاملات والجاريات كل دي أسباب من أسباب الرزق حتى في الدنيا والذاريات ذروة الريح فالحاملات يقرأ السحب فالجاريات يسرى السفن فالمقسمات امر الملائكة التي تقسم الأرزق بأمر الله سبحانه وتعالى كل ده سبب أو أسباب من أسباب الرزق فربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا برضو ان ايه فورب السماء والأرض انه لحق مثلما انكم تنطقون وفي السماء رزقكم الارض كما يقولون مجرد مستودعات توزيع لكن المخزن فوق عند ربنا سبحانه وتعالى فربنا جايب لك بقى قصة ايه قصة ابراهيم عليه السلام وشو بقى الرزق رزق الله سبحانه وتعالى لابراهيم مجرد ما يجيله ضيف يجيب عجل عجل حنيد يحطه قدامه ده سبب من اسباب الرزق انه هو مصدق بكلمات الله سبحانه وتعالى والكرم الكرم ده برضو وال ال... كما قال الله سبحانه وتعالى الصدقة وال الزكاة برضو من من أسباب الرزق وفي أموالهم حق للسائل والمحروم كذلك قيام الليل من أسباب الرزق فربنا جايب لك بقى إيه؟ يعني قصة كده ببين لك إيه؟ آ... سعة خزائن الله سبحانه وتعالى على عباده هل أتاك حديث ضيوف إبراهيم المكرمين هل أتاك أيها الرسول حديث ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة الذين أكرمهم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون حين دخلوا عليه فقالوا له سلام قال إبراهيم ردا عليهم سلام وقال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فمال إلى أهله خفية فجاء من عندهم بعجل كامل سمين ظنا منه أنه بشر ظنا منه أنه ظنا منه أنهم بشر فقربه إليهم قال ألا تأكلون فقرب العجل إليهم وخطبهم برفق ألا تأكلون ما قد لكم ألا ما قدم لكم من طعام سبحان الله يعني زي ما بيقولوا كده أصول الاتيكيت اللي بيتكلموا عليها هتلاقيها في الأيات دي يعني سبحان الله مش يعني أولا دخلوا عليه رحب بهم سلاما سلام قال سلام رد عليهم بأحسن من من من سلامهم ده أول شيء ثاني حاجة سبحان الله فراغ إلى أهله مش اللهم طب تكلوا ايه طب تحبوا طب تشرب ولا مش كيف تتعشى ولا تنام خفيف زي ما بيقول بعض الناس يعني لا فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين على طول وبعدين بقى مش حطوا قدامهم قال لهم طب تفضلوا نزلو لا فقربه إليهم ده هو يعني قرب الأكل ليهم مش قال لهم تعرف تفضلوا نزلو ده يعني من أصول الزيافة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلام عليم فلما لم يأكلوا اضمر في نفسه الخوف منهم ففطنوا له فقالوا مطمئنين, إياه فقالوا مطمئنين اياه لا تخف إن رسل من عند الله وأخبروه بما يسره من أنه يولد له غلام له علم كثير والمبشر به هو إسحاق عليه السلام فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فقال فلما سمعت امرأته البشارة أقبلت تصيح من الفرح فلاطمت وجهها وقالت متعجبة اتلد عجوز وهي في الأصل عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم فقال لها الملائكة ما أخبرناك به قاله ربك وما قاله لا راد له إنه هو الحكيم في خلقه وتقديره العليم بخلقه وما يصلح لهم من فوائد الآيات إحسان العمل وإخلاصه لله سبب لدخول الجنة فضل قيام الليل وأنه من أفضل القربات من أداب الضيافة رد التحية بأحسن منها رد التحية بأحسن منها وتحضير المائدة خفية والاستعداد للضيوف قبل نزولهم وعدم استثناء شيء من المائدة والإشراف على تحضيرها والإسراع بها وتقريبها للضيوف وخطابهم برفق شوف كل هذا من أداب الضيافة قال فما خطبكم أيها المرسلون قال إبراهيم عليه السلام للبلائكة ما شأنكم وما الذي تقصدونه قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين قال الملائكة جوابا له إن بعثنا الله إلى قوم مجرمين يرتكبون قبائح الذنوب لنرسل عليهم حجارة من طين لنبعث عليهم حجارة من طين متصلبة مسومة عند ربك للمسرفين معلمة عند ربك يا إبراهيم تبعث على المتجاوزين لحدود الله المبالغين في الكفر والمعاصي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا من كان في قرية قوم لوط من المؤمنين حتى لا يصيبهم ما يصيب حتى لا يصيبهم ما حتى لا يصيبهم ما يصيب المجرمين من العذاب فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فما وجدنا في قريتهم هذه غير بيت واحد من المسلمين هم أهل بيت لوط عليه السلام وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وتركنا في قرية قوم لوط من آثار العذاب ما يدل على وقوع العذاب عليهم ليعتبر به من يخاف العذاب الموجع الذي أصابهم فلا يعمل بعملهم لينجو منه وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وفي موسى حين بعثناه إلى فرعون بالحجج الواضحة آية لمن يخاف العذاب الموجع فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأعرض فرعون معتدا بقوته وجنده عن الحق وقال عن موسى عليه السلام هو ساحر يسحر الناس أو مجنون يقول ما لا يعقله فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه هو وجنوده كلهم فطرحناهم في البحر فغرقوا وهلكوا وفرعون آت بما يلام عليه من التكذيب والدعاء أنه إله وفي عاد إذ أرسلناه إلى فرع وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وفي عاد قوم هود آية لمن يخاف العذاب الموجع حين بعثنا عليهم الريح التي لا تحمل مطر ولا ولا تلقح شجرة ولا بركه فيها ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم ما تترك من نفس أو مال أو غيره ما أتت عليه إلا دمرته وتركتهم كالبال المتفتت وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وفي ثمود قوم صال وفي ثمود قوم صالح عليه وفي ثمود قوم صالح عليه السلام وفي ثمود قوم صالح عليه السلام آية لمن يخاف العذاب الموجع حين قال حين قال لهم استمتعوا بحياتكم قبل قضاء آجالكم فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فتكبروا عن أمر ربهم وعلوا استكبارا على الإيمان والطاعة فأخذتهم صائقة العذاب وهم ينتظرون نزوله إذ كانوا وعدوا بالعذاب قبل نزوله بثلاثة أيام الله يعني الجسم بيقشعر لما بيسمع يعني هذه الآيات في إنزال الله سبحانه وتعالى العذاب بهذه الأمم المكذبة أي قدرة هذه سبحانه وتعالى لذلك شوف بعض الآيات والسماء بن بنيناها بأيدين بأيدين هنا يعني بقوة مش بأيدين بيد لا بأيدين حتى تلاقي كتابتها مختلفة سبحان الله فهم هذه القوة وما يعني قوة الله سبحانه وتعالى لذلك قال عز وجل في آية أخرى في سورة الشمس بعد أن قال سبحانه وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقباه يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يهلك هذه الأمم لا يخاف سبحانه وتعالى يخاف من مين ان حد مثلا يلومه سبحانه وتعالى ولا حد يجي ينتصر لهم ولا يخاف عقبا سبحانه وتعالى عز وجل وصل الله على السلامه فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فتكبروا عن أمر ربهم علوا وعلو ونو... علو... آ... آ... عن امر ربهم وعلا واستكبارا على الايمان و... وعلى على الإيمان فاخذتهم صاعقه العذاب وهم ينتظرون نزوله اذ كانوا وعدوا بالعذاب قبل نزوله بثلاثة أيام فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين لم استطاعوا ان يدفعوا عنهم ما نزل بهم من العذاب ولم تكن لهم قوه يمتنعون بها وقوم نوح من قبل وانهم كانوا قوما فاسقين وقد اهلكنا قوم نوح بالغرق من قبل هؤلاء المذكورين انهم كانوا قوما خارجين عن طاعه الله فاستحقوا عقابه والسماء بنيناها بايد وانه لموسعون والسماء بنناها وأتقلنا بناءها بقوة وإنا لموسعون لأطرافها والأرض فرشناها فنعم الماهدون والأرض جعلناها ممهدة للساكنين عليها كالفراش لهم فنعم الماهدون نحن إذ مهدناها لهم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا صنفين كالذكر والأنثى والسماء والأرض والبر والبحر لعلكم تتذكرون وحدانية الله الذي خلق من كل شيء صنفين وتتذكرون قدرته ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا من عقاب الله إلى ثوابه بطاعته وعدم معصيته إني لكم أيها الناس نذير من عقابه بين النذارة ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله معبودا آخر تعبدونه من دون الله إني لكم نذير منه بين النذاره من فوائد آياته الإيمان أعلى درجة من الإسلام إهلاك الله للأمم المكذبة درس للناس جميعا الخوف من الله يقتضي الفرار إليه الخوف من الله يقتضي الفرار إليه سبحانه بالعمل الصالح وليس الفرار منه كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون مثل ذلك التكذيب الذي كذب به أهل مكة كذبت الأمم السابقة فما جاءهم من رسول من عند الله إلا قالوا فما جاءهم, من رسول فما جاءهم من رسول من عند الله إلا قالوا عنه هو ساحر أو مجنون أتواصلوا به بل هم قوم طاغون أتواصل متقدمون من الكفار والمتأخرون منهم على تكذيب الرسل لا بل جمعهم على هذا طغيانهم فتولى عنهم فما أنت بملوم فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المكذبين فما أنت بملوم فقد بلغتهم ما أرسلت ب... فقد بلغتهم ما أرسلت به إليهم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولا يمنعك, إعراض ولا يمنعك إعراضك عنهم من وعظهم ف... ف... عنهم من وتذكيرهم فعظهم وذكرهم فإن ينفع أهل الإيمان بالله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتي وحده. ما خلقتهم ليجعلوا لي شريكا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم رزقا. ولا, ولا اريد منهم ان يطعموني. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق لعباده فالجميع محتاجون إلى رزقه ذو القوة المتين الذي لا يغلبه شيء وجميع الجن والإنس خاضعون لقوته سبحانه ودي السورة الوحيدة اللي ورد فيها اسم الله سبحانه تعالى الرزاق نحنا قلنا السورة بتتكلم عن الرزق فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فان للذين ظلموا فان للذين ظلموا انفسهم بتكذيبك يهر الرسول نصيبا من العذاب مثل نصيب اصحابهم السابقين له اجل محدده فلا يظلموا مني تعجيله قبل اجله فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون فهلاك وخسار للذين كفروا بالله وكذبوا رسولهم من يوم القيامة الذي يوعدون فيه بإنزال العذاب عليهم أسأل الله سلامة وعلاح فيه بارك الله فيكم جميعا أيها الأحبة بارك الله فيكم أنا من مصر سمعتم ولا من مصر خواه من مصر مصري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اللهم أمين بارك الله فيكم جميعنا وإياكم جميعا وإياكم مصر لكن بر مصر يعني. نبدأ ان شاء الله في سورة الطور سورة الطور سورة مكية من مقاصد السورة الحجج والبراهين لرد شبهات المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والطور أقسم الله بالجبل الذي كلم عليه موسى عليه السلام وكتاب مسطور واقسم بالكتاب الذي هو مسطر سبحان الله يعني طبعا مهم جدا خاصه الأجزاء الاخيره دي ان احنا نحضرها يعني انا يعني بحزن لما مش يعني تلاقي ناس بيقراوا مثلا هذه الاجزاء ومش عارفين معنى هذه الكلمات الطور كتاب المستور والذاريات وفي الحاملات فالجاريات والامر سهل مجرد ساعة ساعتين بتوع الكتاب تستمع تفهم معني هذه الكلمات والطور أقسم الله بالجبل الذي كلم عليه موسى عليه السلام وكتاب مستور وأقسم بالكتاب الذي هو مسطر في رق منشور في ورق مبسوط مفتوح كالكتب المنزلة والبيت المعمور وأقسم بالبيت الذي تعمره الملائكة في السماء بعبادة الله والسقف في المرفوع وأقسم بالسماء المرفوعة التي هي السقف الأرض والبحر المسجور وأقسم بالماء المملوء ماء إن عذاب ربك لا واقع إن عذاب ربك أيها الرسول لواقع لا واقع لا محاولة على الكافرين ليس له من ما له من دافع ليس له من دافع يدفعه عنهم ويمنع ويمنعهم من وقوعه بهم ليس له من دافع يدفعه عنهم ويمنعهم من وقوعه بهم يوم تمور السماء ومورا يوم تتحرك السماء تحرك وتضطرب اذانا بالقيامة وتسير الجبال سيرا وتسير الجبال من مواقعها سيرا فويل يومئذ للمكذبين فهلاك وخسار في ذلك اليوم للمكذبين بما وعد الله الكافرين به من العذاب الذين هم في خوض يلعبون الذين هم في خوض في الباطل يلعبون لا يبالون ببعث ولا نشور يوم يدعون إلى نار جهنم دعاه يوم يدفعون بشدة وعنف إلى نار جهنم دفعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون ويقال توبيخا لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون عندما تخوفكم رسلكم منها من فوائد الآيات الكفر ملة واحدة وإن اختلفت وسائله وتنوع أهله ومكانه وزمانه شهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة الحكمة من خلق الجن والإنس تحقيق عبادة الله بكل مظاهرها سوف تتغير أحوال الكون يوم القيامة أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسح هذا الذي عاينتموه من العذاب أم أنتم لا تعينونه إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ذوقوا حر هذه النار وعانوها فاصبروا على معاناة حرها أو لا تصبروا عليه سواء صبركم وعدم صبركم لا تجزون اليوم إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر والمعاصي ولما ذكر الله جزاء المكذبين ذكر جزاء المصدقين المتقين فقال ان للمتقين في جنات ونعيم ان المتقين لربهم بامتثال اوامره واجتناب نواهيه في جنات ونعيم عظيم لا ينقطع فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم يتفكهون بما اعطاهم الله من لذائذ الماكل والمشرب والمنكح وضقاهم ربهم سبحانه عذاب الجحيم ففازوا بحصول مطلوبهم من المذذات وبوقايتهم من المكدرات <تصفيق> كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ويقال لهم كلوا واشربوا مما اشتهته أنفسكم هنيئا لا تخافون ضررا ولا أذى مما تأكلون أو تشربون جزاء لكم على أعمالكم الطيبة في الدنيا. جزاء لكم على أعمالكم الطيبة في الدنيا. متكئين على صور مصفوفة وزوجناهم بحور نعيم. متكئون على الآراءك المزينة قد جعلت متقابلة بعضها إلى جانب بعض وزوجناهم بنساء بيض واسعة العيون. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والذين آمنوا واتبعتهم أولادهم في الإيمان الحقنا بهم أولادهم لتقر أعينهم بهم ولو لم يبلغوا أعمالهم وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم كل إنسان محبوس بما كسبه من عمل سيء لا يحمل عنه غيره من عمله شيئا شوف من نعمة الله سبحانه وتعالى يعني لو الأب مثلا الأب مثل أم والأم في منزلة مثلا مثل رقم ستة والأولاد مثلا في المنزلة رقم ثلاثة كلهم في الجنة هؤلاء في الجنة ولا في الجنة لكن مثلا الأباء مثلا أعلى منزلة فمن كرم الله سبحانه وتعالى مش ينزل بأباء عايزينهم طب معهم لا يرفع منزلة الأبناء لمنزلة الأباء يطلعهم معه من رحمة الله سبحانه وتعالى الكريم وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمدنا اهل الجنه هؤلاء بصنوف من الفاكهة وأمدناهم بكل ما اشتهوه من لحم. يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثيم يتعاطون في الجنة كأسا لا يترتب على شربها ما يترتب عليها في الدنيا من الكلام الباطل والإثم بسبب السكر سبحان الله المائدة تسعب بقى يعني كانوا عاديين في, في, في الدرجة الساديسة مثلا لوحدهم وبعدين قالهم بقى الأبناء فمحتاجين بقى يعني مائدة أكبر شيت لهم ولا حاجه لكن سبحان الله سبحانه وتعالى امددهم بقى بانواع من الفاكهه واللحم ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون ويدور عليهم غلمان سخ ويدور عليهم غلمان سخروا لخدمتهم كانهم في صفاء بشرتهم وبياضها اللؤلؤ محفوظ في اصدافهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعض أهل الجنة على بعض يسأل بعضهم بعضا عن حالهم في الدنيا قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فيجيب, في فيجيب لهم إن كنا في الدنيا بين أهلنا خائفين من عذاب الله فمن الله علينا وقانا عذاب السموم فمن الله علينا بالهداية إلى الإسلام العذاب البالغ في الحرارة اللهم قن عذاب السموم يا رب ومن علينا بدخول الجنة بدون سبقة حساب والعذاب إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إن كنا في حياتنا الدنيا نعبده وندعوه أن يقينا عذاب النار إنه هو المحسن الصادق في وعده لعباده الرحيم بهم ومن بره ورحمته بنا أنهدانا للإيمان وأدخلنا الجنة وأبعدنا عن النار فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون فذكر أيها الرسول بالقرآن فلست بما أنعم الله عليك به من الإيمان والعقل بكاهن لك فلست بما أنعم الله عليك به من الإيمان والعقل بكاهن لك رئي من الجن ولست بما جنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم يقول هؤلاء المكذبون إن محمد ليس رسولا بل هو شاعر ننتظر به أن يتخطفه الموت فنستريح منه قل تربصوا فإني معكم من المتربصين قل لهم أيها الرسول انتظر موتي وأنا أنطذروا ما يحل بكم من عذاب بسبب تكذيبكم إياه. من فوائد الآيات. الجمع بين الآباء والأبناء في الجنة من الجمع بين الآباء والأبناء في الجنة في منزلة واحدة وإن قصر عمل بعضهم إكرام لهم جميعا حتى تتم الفرحة. خمر الآخرة لا يترتب على شربها مكروه. من خاف من ربه في دنياه أمنه في آخرته أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون بل أتأمرهم عقولهم بقولهم إنه كاهن ومجنون فيجمعون بين ما لا يجتمع في شخص بل هم, في قوم, متجا بل هم قوم متجاوزون للحدود فلا يرجعون إلى شرع ولا عقل أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون أم يقولون إن محمد اختلق هذا القرآن ولم يوحى به لم يختلقه بل, بل هم يستكبرون عن الإيمان به فيقولون اختلقه فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فليأتوا بحديث مثله ولو كان مختلقا إن كانوا صادقين في دعواهم أنه اختلقه شوف الله ضربت مدفع على أذنها ورأس هؤلاء الذين يعني كذبوا بهذا القرآن طب انتوا بتقولوا مجنون كاهن ومجنون ازاي يجتمع كاهن ومجنون مع بعض طب يقولوا لنا تقولا بل طب هاتوا لنا واحد مثله فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا من غير خالق يخلقهم ام هم الخالقون لانفسهم لا يمكن وجود لا يمكن وجود مخلوق دون خالق ولا مخلوق يخلق ولا مخلوق يخلق فلم فلما لا يعبدون خالقهم أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم السماوات بل لا يوقنون أن الله هو خالقهم إذ لو أيقنوا إذ لو أيقنوا ذلك لوحدوه ولآمنوا برسوله أم عندهم, خ... أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم عندهم خزائن ربك من الرزق فيمنحوه من يشاءون ومن النبوة فيعطوها ويمنعوها من أرادوا أم هم المتسلطون المتصرفون حسب مشيئتهم أم هم المتسلطون المتصرفون حسب مشيئتهم أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم لهم مرقات يرقون بها إلى السماء يستمعون فيها إلى وحي الله يوحيه أنهم على حق فليأتي من استمع منهم إلى ذلك الوحي بحجة واضحة تصدقكم فيما تدعونه من أنكم على حق أم لهم البنات ولكم البنون أم له سبحانه وتعالى البنات التي تكرهونها ولكم البنون الذين تحبونهم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تطلب منهم أيها الرسول أجرا على ما تبلغهم رع على ما تبلغهم أم تطلب منهم أيها الرسول أجرا على ما تبلغهم عن ربك فهم بسبب ذلك مكلفون حملا لا يقدرون على حمله أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون للناس ما يطلعون عليه من الغيوب فيخبرونهم بما شاء منها أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم يريد هؤلاء المكذبون كيدا بك وبدينك فثق بالله فالذين كفروا بالله وبرسوله هم الممكور بهم لا أنت أم لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون امن لهم عبود بحق غير الله ام لهم معبود بحق غير الله تنزه الله وتقدس تنزه الله وتقدس عما ينسبونه اليك من الشريك تنزه الله وتقدس عما ينسبونه اليه من الشريك كل ما تقدم لم يكن ولا يتصور بحال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم وإن يروا قطعا من السماء ساقطة يقول عنه, عنه هذا سحاب مُتَرَاكِمٌ بعضه على بعض كالعادة فلا يضطعظون ولا يؤمنون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فاتركهم أيها الرسول في عنادهم وجحودهم حتى يلاقوا يومه الذي فيه عذبون وهو يوم القيامة يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا قليلا أو كثيرا ولا هم ينصرون بإنقاذهم من العذاب وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي عذابا قبل عذاب الآخرة في الدنيا بالقتل والسبي وفي البرزخ بعذاب القبر ولكن معظمهم لا يعلمون ذلك فلذلك يقيمون على كفرهم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر أيها الرسول لقضاء ربك ولحكمه الشرعي فإنك بمرأة منا وحفظ وسبح بحمد ربك حين تقوم من نومك ومن الليل فسبح وإذبار النجوم ومن الليل فسبح ربك ومن الليل فسبح ربك, ومن الليل فسبح ربك وصل له وصل صلاة الفجر حين إذبار النجوم بأف وصل صلاة الفجر حين إذ حين إذبار النجوم بأفولها بضوء النهار من فوائد الآيات الطغيان سبب من أسباب الضلال أهمية الجدال العقلي في إثبات حقائق الدين ثبوت عذاب البرزخ سورة النجم اللهم امين الله يحفظكم جميعا بالحب بارك الله فيكم سوره النجم سوره النجم سوره مكيه من مقاصد السورة إثبات صدق الوحي وانه من عند الله بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى أقسم سبحانه بالنجم اذا سقط ما ظل صاحبكم وما غاوى من حرف محمد رسول الله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 أفتمارونه على ما يرى أفتجادلونه أفتجادل أفتجادلونه أيها المشركون فيما أراه الله ليلة أسري به ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآ محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرة أخرى ليلة أسري به النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سيدنا جبريل رآه مرة في الأفق في بداية الوحي رآه له ستمائة جناح كل جناح يسد الأفق تخيل ده خلق من خلق الله سبحانه وتعالى ملك له ستمائة جناح كل جناح يسد الأفق فتخيل خلق جبريل عليه السلام دي. ولما رأاه في ليلة الإسراء المعراج وجده كالحلس البالي كقطعة القماش القديمة من خشية الله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآ محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرة أخرى ليلة أسري به عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة جدا في السماء السابعة عندها جنة المأوى عند هذه الشجرة جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم فالأمر إذ يرشد رتبة من أمر الله شيء عظيم لا يعرف كنهاه إلا الله ما زاغ البصر وما طغى ما مال بصره صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمالا ولا تجاوز ما حدده ولا تجاوز ما حد ولا تجاوز ما حدده حد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة الإسراء ما رج حتى إيه عارف أنت الواحد لما يكون رايح مكان مكان جديد ولا حاجة يفضل يبص كده يمين وشمال ويطلع يمين وشمال لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما زغ بصره صلى الله عليه وسلم ما تجاوز ما حد له صلى الله عليه وسلم لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به من آيات ربه العظمى الدالة على قدرته فرأى الجنة ورأى النار وغيرهما أفرأيتم اللات والعزة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 تلك إذا قسمه ضيزا تلك القسمة التي قسمتموها باهوائكم قسمة جائرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ليست هذه الاصنام الا اسماء فارغة من المعنى فلا حظ لها في صفات الالوهيه سميتموها انتم واباؤكم من تلقاء انفسكم ما أنزل الله بها من برهان لا يتبع المشركون في اعتقادهم إلا الظن وما تهواه انفسهم مما زينه الشيطان في قلوبهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فمهتدوا امن الانسان ما تمنى أم الإنسان ما تمنى من شفاعه الأصنام إلى الله فلله الآخرة والأولى لا ليس له ما تمنى فلله وحده الآخرة والأولى يعطي منهما ما يشاء ويمنع من يشاء وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لو أرادوا أن يشفعوا لأحد إلا بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء منهم ويرضع عن مشفوع له فلن يأذن الله لمن جعل شريكا أن يشفع ولن يرضع عن مشفوعه الذي يعبده من دون الله من فوائد الآيات كمال أذب النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يزغ بصره وهو في السماء السابعة سفاهة عقل المشركين حيث عبدوا شيئا لا يضر ولا ينفع ونسبوا لله ما يكرهون واصطفوا لهم ما يحبون الشفاعة لا تقع إلا بشرطين الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه صلى الله سبحانه وتعالى هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه في ليلة إسراء والمعراج لم ير ربه سبحانه وتعالى سيدة عيشة سئلة عن ذلك هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسرية به فقالت قد أعظم على الله الفرية من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وإنما رأى نور رأى الحجاب رأى حجاب النور كما فعل بموسى عليه السلام قال لن تراني يعني لن تستطيع أن تراني في الدنيا فالنبي عليه وسلم ما رأى ربه ليلة الإسراء وإنما رأى حتى عليه شؤياtycznie رأيت ربك ليلة أسرية بك قال رأيت نور أو قال نور أن أرى يعني رأيت الحجاب حجاب النور فقط إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى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 وإن الظن لا يغني من الحق شيئا حتى يقوم مقامه. وإن الظن لا يغني من شيئا حتى يقوم مقامه. حتى يقوم مقامه. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض أيها الرسول عمن أذبر عن ذكر الله ولم يعبأ به ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فهو لا يعمل لآخرة لأنه لا يؤمن بها.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 ولله وحده ما في السماوات وله ما في الأرض ملكا وخلقا وتذبيرا ليجزي الذين أساءوا أعمالهم في الدنيا بما يستحقون من العذاب ويجزي, ويجزي, المؤمنين, ويجزي المؤمنين الذين أحسنوا أعمالهم بالجنة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنّة في بطون أمّاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما اتقى الذين يبتعدون عن كبائر الإثم الذين عن كبائر وقبائح المعاصي إلا صغائر الذنوب إلا صغائر الذنوب فهذه تغفر بترك الكبائر والإكثار من الطاعات إن ربك أيها الرسول واسع المغفرة يغفر ذنوب عباده متى تاب منها وسبحانه أعلم بأحوالكم وشؤونكم حين خلق أباكم آدم من تراب وحين كنتم حملا في بطون أمهاتكم تخلقون خلقا من بعد خلق لا يغفى عليه شيء من ذلك فلا تمدحوا أنفسكم بالثناء عليها بالتقوى فهو سبحانه أعلى بمن اتقاه بامتثال أوامره واجتذاب نواهيه. أفرأيت الذي تولى، أفرأيت قبح حال الذي أرأت، أفرأيت قبحة حال الذي أعرض عن الإسلام بعد اقترابه منه، وأعطى قليلا وأكذى. وأعطى قليلا من المال ثم منع لأن البخل سجيته ومع ذلك هو يزكي نفسه عنده علم الغيب فهو يرى عنده علم الغيب فهو يرى ويحدث بالغيب أم لم ينبأ بما في صحف موسى أم هو عنده الغيب أم هو مفتر على الله أم لم يخبر عن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 هذه المواعد وردت في صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأنه ليس للإنسان إلا ثواب عمله الذي عمله وأن سعيه سوف يرى وأن عمله سوف يرى يوم القيامة عيانه ثم يجزاه الجزاء الأوف ثم يعطى جزاء عمله تاما غير منقوص وأن الى ربك المنتهى وأن إلى ربك أيها الرسول مرجع العباد ومصيرهم بعد موتهم وأن إلى ربك أيها الرسول مرجع العباد ومصيرهم بعد موتهم وأنه هو أبّحك وأباك وأنه هو أفرح من يشاء فأضحكه وأحزن من يشاء فأبكه وأنه هو أمات وأحيا وأنه أمات الأحياء وأنه أمات الأحياء في الدنيا وأحيا الموتى بالبعث من فوائد الآيات انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر خطورة التقول على الله بغير علم أنه عن تزكية النفس وانه خلق الزوجين الذكر والانثى وأنه خلق الصنفين الذكر والانثى من نطفه اذا من نطفه اذا وضعت في الرحم وان عليه النشات الاخرى وان عليه اعاده خلقهما بعد موتهما للبعث وان عليه اعاده خلقهما بعد موتهما للبعث وانه هو اغنى واقنا وانه اغنى من شاء من عباده بتمليكه المال واعطى من المال ما يتخذه الناس قنيه واعطى من المال ما يتخذه الناس قنيه يقتنون يقتنونه وانه هو رب الشعراء وانه هو رب الشعراء وهو نجم كان يعبده بعض المشركين من دون الله وانه اهلك عادن الأولى, الاولى وهم قوم هود لما اصروا على كفرهم وثمود فما ابقى واهلك ثمود, وأهلك ثمود قوم صالح فلم يبق منهم احدا وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى واهلك قوم نوح من قبل وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود إن قوم نوح كانوا أشد ظلما وأعظم طغيانا من عاد وثمود لأن نوح مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله فلم يستجيبوا له والمؤتفي كتاهوا وقرى قوم لوط وقرى قوم وقرى قوم لوط رفعها إلى السماء ثم قلبها ثم أسقطها على الأرض المتفكة يعني منقلبة هي قرى قوم لوط. منقلبة لأن الله سبحانه وتعالى يعني أرسل جبريل فحمل هذه القرى على طرف جناحي ثم صعد بها إلى الملائكة ثم قلبها ثم أرسل عليهم حجارة من سجيل كما قلب الفطرة سبحان الله الجزاء دائما من جنس العمل كما قلب الفطرة قلب الله سبحانه وتعالى عليهم قريتهم وكما يعني كانوا يقذفون يعني سبحان الله ما رزقهم الله في غير مكانه قذف الله سبحانه وتعالى عليهم حجارة من سجيل الجزاء من جنس العمل فغشها ما غش فغطها وأصابها من الحجارة ما غطاها بعد رفعها إلى السماء وإسقاطها على الأرض فبأي آلاء ربك تتمارا فبأي آيات ربك الدالة على قدرته تجادل أيها الإنسان فلا تطاع بها فلا بها هذا نذير من النذر الأولى هذا الرسول المرسل إليكم من جنس الرسول الأولى أزفة الأزفة اقتربت القيامة القريبة ليس لها من دون الله كافه ليس لها دافع يدفعها ولا مطلع يطلع عليها إلا الله من هذا الحديث تعجبون من هذا القرآن الذي يتلى عليكم تعجبون أن يكون من عند الله وتضحكون ولا تبكون وتضحكون منه استهزاء به ولا تبكون عند سماع مواعظه وأنتم سامدون وانتم لاهون عنه لا تبالون به فسلودوا لله لله وحده وأخلصوا له العبادة. سورة القمر. سورة مكية. من مقاصد السورة التذكير بنعمة تيسير القرآن وما فيه من الآيات والنذر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعه وانشق القمر. اقترب مجيء الساعة وانشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان انشقاقه من آياته صلى الله عليه وسلم الحسية وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وإن يرى المشركون دليلا وبرهانا على صدقه صلى الله عليه وسلم يعرض عن قبوله ويقول ما, شاهد ما شاهدناه من الحجج والبراهين سحر باطل وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل أمر مستقر وكذبوا وكل أمر مستقر وكذبوا بما جاءهم من الحق واتبعوا اهواءهم في التكذيب وكل امر خيرا كان او شرا واقع بمستحقه يوم القيامة واقع بمستحقه يوم القيامه ولقد جاءهم من الآباء ما فيه مزدجر ولقد جاءهم من أخبار الأمم التي أهلكها الله بكفرها وظلمها ما يكفي لردعهم عن كفرهم وظلمهم حكمة بالغة فما تغني النذر والذي جاءهم حكمة تامة لتقوم عليهم الحجة فما تنفع النذر قوما لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فإذ لم يهتدوا فاتركهم أيها الرسول وأعرض عنهم منتظرا يوم يدعو الملك الموكل بالنفخ في الصور إلى أمر فظيع لم تعرف الخلائق مثله من قبل من فوائد الآيات عدم التأثر بالقرآن نذير شؤم خطر اتباع الهوى على النفس في الدنيا والآخرة عدم الاتعاض بهلاك الأمم صفة من صفات الكفار خش أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ذليلة أبصارهم يخرجون من القبور كأنهم في سعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر مسرعين إلى الداعي إلى ذلك الموقف يقول الكافرون هذا اليوم شد هذا اليوم يوم عسير لما فيه من الشدة والاهوال ولما ذكر الله إعراض الكفار عن دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الامم السابقة كذبت رسولها أخبرهم بأن الأمم السابقة كذبت رسلها تسلية له فقال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر كذبت قبل هؤلاء المكذبين بدعوتك أيها الرسول قوم نوح فكذبوا عبدنا نوح عليه السلام لما بعثناه إليهم وقالوا عنه هو مجنون وانتهروه بأنواع السب والشتم والتهديد إذا لم يترك دعوتهم فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا نوح ربه قائلا إن قومي غلبوني ولم يستجيبوا لي فانتصر منهم بعقاب تنزله عليهم ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء متدفق متتابع وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفجرنا الأرض فصارت عيونا ينبع منها الماء فالتقى الماء النازل من السماء مع الماء النابع من الأرض على أمر من الله قد على أمر من الله قدره في الأزل فأغرق الجميع إلا من نجاه الله وحملناه على ذات الوحي ودسر. وحملنا وحملنا نوحا على سفينة ذات ألواح ومسامير فنجيناه ومن معه من الغرق تجريم أعيننا جزاء لمن كان كفر تجريم أعيننا جزاء لمن كان كفر تجري هذه السفينة في أمواج الماء المطلاطمة بمرأة منا وحفظ انتصارا لنوح الذي كذبه قومه وكفروا بما جاءهم به من عند الله ولقد تركناها آية فهل من مدكر ولقد تركنا هذا العقاب الذي عاقبناهم به عبرة وعظة فهل من معتبر يعتبر بذلك فكيف كان عذابي ونوذر فكيف كان عذابي للمكذبين؟ وكيف كان وكيف كان إنذاري لهم؟ وكيف كان إنذاري بإهلاكي لهم؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مذاكر؟ ولقد سهلنا القرآن للتذكر والتعاض، فهل من معتبر بما فيه من العبر والاعضاد؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونوذر كذبت عاد النبي هودا عليه السلام فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر إنا بعثنا عليهم ريحا شديدة باردة في يوم شر وشؤم مستمر معهم إلى ورودهم جهنم تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر ان بعثنا عليهم ريحا شديده تقطع الناس من الارض وترمي بهم على رؤوسهم كانهم أصول نخل منقلع من نخل من مغرسه شوف يعني تخيل المنظر سبحان الله الواحد وهو لابد ان تستشعر هذه المعاني تخيل ال ال هذه الريح التي بعثها الله سبحانه وتعالى على عاد الذين قالوا من اشد منا قوة <تصفيق> فكانت الريح تأخذهم ثم تقلبهم وينزلوا كده كاصول النخل زي ما يكون النخل كدوات. كانهم اعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر فتاملوا يا اهل مكه كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذار لغيرهم بعذابهم ولقد يسترن القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد سهن القرآن للتذكر والاتعاظ فهل من معتبر بما فيه من العبر من فيه من والعظات كذبت ثمود بالنذر كذبت ثمود بما أنذرهم به رسولهم صالح عليه السلام فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعور فقال مستنكرين انا نتبع بشرا من جنسنا واحدا ان إن اتبعناه في هذه الحالة لفي بعد عن الصواب وانحراف عن عنه وفي عناء انقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشد أأنزل عليه الوحي وهو واحد واختص به دوننا جميع لا بل هو كذاب متجبر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سيعلمون يوم القيامة من الكذاب المتجبر أصالح أمهم؟ هم إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستابر إن مخرجوا الناقة من الصخرة وباعثوها اختبارا لهم فانتظر يا صالح وراقب ما يصنعون بها وما يصنع بهم واصبر على أذاهم من فوائد الآيات مشروعية الدعاء على الكافر المصر على كفره إهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين سنة إلهية تيسير القرآن لحفظ والتذكر والاتعاض ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر وأخبرهم أن ماء بئرهم مقسوم بينهم وبين الناقة يوم لها ويوم لهم كل نصيب يحضره صاحبه وحده في يومه المختص به فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فنادوا صاحبهم ليقتل الناقة فتناول السيف وقتلها امتثالا لأمر قومه فكيف كان عذابي ونوذر فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتاضر إن بعثنا عليهم صيحة واحدة فأهلكتهم فكانوا كالشجر اليابس يتخذ منه المحتاضر حظيرة لغنمه زي اللي بنقول عليه الاشر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ولقد سهلنا القران للتذكر والتعاض فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط بما انذرهم به رسولهم لوط عليه السلام إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر إن بعثنا عليهم ريحا ترميهم بالحجارة إلا آل لوط عليه السلام لم يصبهم العذاب فقد أنقذناهم منه إذ سرى بهم قبل وقوع العذاب من آخر الليل نعمة من عندنا كذلك نجزي من شاكر أنقذناهم من العذاب إنعاما من عليهم مثل هذا الجزاء الذي جزينا به لوطا نجزي من شكر الله على نعمه ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد خوفهم لوط عذابنا فتجادلوا بإنذاره وكذبوه ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد راودوا لوطا قوم ولقد راود لوطا قومه أن يخلي بينهم وبين ضيوفه من الملائكة قصد فعل الفاحشة فطمسنا أعينهم فلم تبصرهم وقلنا لهم ذوقوا عذابي ونتيجة إنذاري لكم ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد جاءهم في وقت الصباح عذاب مستمر معهم حتى يردوا الآخرة فيأتيهم عذابها فذوقوا عذابي ونذر وقيل لهم ذوق عذابي الذي أنزلته ذوق عذابي الذي أنزلته بكم ونتيجة إنذار لوط لكم ونتيجة إنذار لوط لكم. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مذكِّر؟ ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاعضَف، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعذاب؟ ولقد جاء انا آل فرعون نذر ولقد جاء فرعون انذارنا على لسان موسى وهارون عليهما السلام كذبوا باياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر كذبوا بالبراهين والحجج التي جاءتهم من عندنا فعاقبناهم على تكذيبهم بها عقوبه عزيز لا يغلبه أحد مقتدر لا يعجز عن شيء سبحانه وتعالى أكفاركم خير من أولئكم أملكم براءة في الزبر أكفاركم يا أهل مكة، أكفاركم يا أهل مكة خير من أولئكم الكفار المذكورين قوم نوح وعاد وثمود وقوم نوط وفرعون وقومه أملكم براءة من عذاب الله جاءت بها، أملكم براءة من عذاب الله جاءت بها الكتب السنوية. بل أم يقولون نحن جميع منتصر بل أ يقول هؤلاء الكفار من أهل مكة نحن جميع منتصر ممن يريدنا بسوء بل أ يقول هؤلاء الكفار من أهل مكة نحن جميع منتصر ممن يريدنا بسوء ويريد تفريق جمعنا سيهزم الجمع ويولون الدبّار سيهزم جمع هؤلاء الكفار ويولون الأدبّار أمام المؤمنين وقد حدث هذا يوم بدر سبحان الله ما نزلت هذه الآية كان عمر يقول مين لا؟ طبعا السورة مكية ونزلت سبحان الله في شعب أبي طالب في الثلاث سنوات التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا مع الصحابة سيدنا عمر كان يقول ما علمت تاويل هذه الآية إلا في بدر بعدها كم سنة تقريبا ثلاث سنوات يمكن ست سنوات او خمس سنوات تقريبا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها قبل غزوه بدر كان رسول الله يقرا هذه الايه سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعه وموعدهم والساعة ادها وأمر بل الساعة التي يكذبون بها موعده الذي يعذبون فيه والساعة أعظم وأقسى مما لقوه من والساعة أعظم وأقسى مما لقوه من عذاب الدنيا يوم بذر إن المجرمين في ضلال وسعر إن المجرمين بالكفر والمعاصي في ضلال عن الحق وعذاب وعناء يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يجرون في النار على وجوههم ويقال لهم توبيخ ذوقوا عذاب النار إن كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء في الكون خلقناه بتقدير سابق منا ووفق, ووفق علمنا ومشيئتنا وكتبناه في اللوح المحفوظ من فوائد الآيات شمول العذاب للمباشر للجريمة والمتمالئ معه عليها شكر الله على نعمه سبب السلامة من العذاب إخبار القرآن بهزيمة المشركين يوم بدر قبل وقوعها من الإخبار, من الإخبار بالغيب الدال على صدق القرآن وجوب الإيمان بالقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا إذا أردنا شيئا إلا أن نقول كلمة واحدة هي كن فيكون ما نريد سريعا مثل لمح البصر وكل ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ ولقد أهلكنا أمثالكم في الكفر من الأمم الماضية، فهل من معتبر يعتبر بذلك فينزجر عن كفره، فينزجر عن كفره، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعله العباد فهو مكتوب في كتب الحفظ لا يفوتهم منه شيء، وكل صغير وكبير مستنطر. وكل صغير من الأعمال والأقوال وكل كبير منها مكتوب في صحائف الأعمال وفي اللوح المحفوظ وسيجازون عليه إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين لربهم بامتثال أوامره وجتناب نوهيه في جنات يتنعمون فيها وفي أنهار جارية في مقعد صدق عند ملك مقتادر في مجلس حق لا لغو وفيه ولا إثم عند ملك يملك كل شيء مقتدر لا يعجزه مقتدر لا يعجز عن شيء فلا تسأل عما ينالونه من النعيم الدائم والحمد لله رب العالمين طبعا ما فيش وقت نحن نخد سورة الرحمن فان شاء الله نبدأ بها غدا أصلى الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق يصل أصفاته على أن يغفر ويرحم جميع موتانا وجميع موت المسلمين الله يبارك فيكم أيها الأحبة الكرام جميعا إن شاء الله نلتقي بعد ساعة مع بث لثلاثة أجزاء من مصحف الحدر نستمع إليهم بإذن الله سبحانه وتعالى وبحيث نحن نختم ختمة في هذه العشرة أيام طبعا أكيد شفت الفيديو بتاع ليلة القدر مشكلة صراحة سبحان الله كل سنة نحن ننبه الناس ونقول يا ناس يعني لا تركزوا على ليلة واحده ليلة القدر تتنقل ما بين العشر الاواخر فسبحان الله كان الله كان يعني كانه يصرف عنها الناس اللي هم بتوع الايه عارف انت يخطفوا جري زي ما قلنا في الفيديو جاي عايز يخطف ليله كدهوت نص ساعة ويقول لك انا ايه انا قمت ليله عشان نفسيا بس كده يحس ايه ما يلومش نفسه يقول لك انا ما صليتش وما عملتش لا ده انا قمت ليله القدر وعفر لي ما تقدم من ذنبي وزي ما قال بعض مشايخنا ربنا يحفظه أه ورب قائم لم يتقبل منه الله سبحانه وتعالى كريم ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا هل هل وصلنا مرحلة ايمانا واحتسابا ايمانا بالله سبحانه وتعالى وايمانا بأن هذا الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى احتساب الجزاء من الله سبحانه وتعالى مش جاي بس كده عشان يتأل بس إن هو يعني قمنا ليلة القدر وصلينا ورفلان وصلينا وصلينا ورعلان فنص الله سبحانه وتعالى يتقابل منا ويجعلنا وهيكم من المخلصين، المخلصين، ومن عتقائهم من النار في هذه الأيام الفاضله نلتقيهم إن شاء الله بعد ساعة. نستطلع.